الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مُحْكَمَاتِ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِلَّةَ حَكِيمٍ خَبِيرٍ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم خبير أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمُ مَتَاعًا حسنا يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير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 وَكَانَ عرشُهُ عَلَ المَ إِلَ بِالوكُ أَكُم أَحسَنُوا عَمَل وَل إِن قُللتَئِكُم مَ بِعُثونَ مِنْ بَعدِ المَوْوتِ لَقولولًا الذيذينَ كَفَوا لَقولًاَّذينَ كَفَوو إِه ذاَا إِلَّا سحر مبين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 لا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَقُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عليه كنز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 مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوَفِّ إِلَيْهِم مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوَفِّ إِلَيْهِم مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوَفِّ إِلَيْهِم أعمالهم فيها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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ مِلْيَةٌ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ